بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين أما بعد نواصل ما قد بدانا به من مسائل الجاهليه التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم هدي هدي اهل الجاهليه شيخ الإسلام ومجدد دعوه التوحيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب سليمان التميمي رحمه الله تعالى وكنا قد وقفنا عند المساله 35 قال رحمه الله تعالى 35 اي المساله خامسه صفه لمنصوف محذوف خامسه و35 اي المعدود به بهذا العدد وقد سبق معنا انها ليست محصوره فيما ذكره رحمه الله تعالى بل هي تزيد على ذلك انما ذكر شيئا مما اشتهر عند اهل الجاهليه وقد جاء به القرآن ولذلك يذكر المسألة ويذكر دليلا عليها من الكتاب ونزيد عليه دليلا من من السنه يدل ذلك على أن كل ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء الأمر به في القرآن وكان مخالفا لهدى الجهلية حينئذ يكون من ضمن هذه المسائل لما تذكر المشهورات ثم بعد ذلك تكون ملك عند طالب العلم لمعرفة المسائل التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهليه ونقول من خصال اهل الجاهليه التعبد ب تحريم الحلال كما تعبدوا به بالشرك ثم النسخه فيها تقديم وتاخير ونحن نعتمد النسخة التي حققها الشيخ السعيد في شرحه مسائل الجاهليه فال35 هي السادس 36 بالعكس ال35 التعبد بتحريم الحلال كما تعبدوا به بالشرك تعبد يعني من خصال اهل الجاهليه تعبد اي تقربهم الى الله تعالى المراد بالتعبد القربه والطاعه والزلفة لله عز وجل أي تقربهم الى الله تعالى بتحريم الحلال والحلال ضد الحرام يدخل فيه الواجب والمندوب والجائز هذا على ما جاء في القران بخلاف الحلال عند الاصوليين فانه مرادف للمباح والجائز وهنا الحلال يطلق ويراد به الواجب اذا تحريم الواجب كذلك الحلال يطلق ويراد به المندوب شرع الله عز وجل اذا التعبد بتحريم المندوب كذلك الحلال يطلق ويراد به المباح الاذن تعبدوا بتحريم المباح وليس المراد بحلال المباح الذي هو المصطلح الاصولي انما المراد به تعبد بما جاء الشرع شرع من قبل نبي ايجابه أو ندبه او كونه مباح فكما انهم تعبدوا بالشرك بالله بحجه القرب والزلف كما سبق انهم لا يفعلون الشرك الا بنيه التقرب الى الله عز وجل كما مر معنا في قوله تعالى ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلف أي قربا وقولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله والشرك الذي هو محرم هجاءت الأدلة بتحريمه يعتبر قربا وزلف عند عند اهل الشرك ولذلك حتى في عصرنا هذا من تجد من يشرك بالله عز وجل الطواف حول القبور والذبح لها يعتقد انه جائز ولا يعتقد أنه انه محرم اذ لو اعتقد انه محرم لما لمرتكبه خاصه ان كان مما ينسب الى الى العلم اذا كما انهم تعبدوا بشرك بالله بحجه القرب والزلف كما سبق وجعلوه دينا لهم كذلك جعلوا تحليل الحرام وتحريم الحلال دينا لهم منازعه لله تعالى في حكمه الشرعي فالحلال عندهم ما احلوه والحرام ما حرموه حسب اهواءهم وآرائهم وما كان عليه آبائهم وأجدادهم وهذا دليل من القران كثير جدا حيث اباحوا قتل الأولاد وجعلوا من الانعام ما لا يجوز أكله إلا بمشيئتهم وفرقوا بين الرجال والنساء في ذلك وتبحير البحائر تسيب السوائب والوصائل كما هو موصوط في صورتي المائده والانعام وحرم ما اباحه الله عز وجل ولذلك رد الله تعالى عليهم ذلك بقوله ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيله ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب واكثرهم لا يعقلون حينئذ كان ذلك من ادراء الكذب على الله عز وجل لان من احل ما حرم الله او حرم ما ابح الله فهو كاذب مفتر على الله تعالى الكذب ومن ذلك اباحتهم الصيد السمك يوم السبت وهو محرم عليهم وسباحتهم شحم الخنزير وبيعه واكله ثمنه عينيذ نقول هذه كلها من المحرمات التي اباحوها أو من جنس المباحات التي حرموها فالنصارى حرموا على انفسهم كثيرا من الطيبات واليهود اباحوا لانفسهم كثيرا من المحرمات فهم على طرفي نقيض فاليهود اباحوا لانفسهم الربا وقد نهوا عنه كما جاء النص في القرآن وأكلهم اموال الناس بالباطل والمشركون كذلك اتباع اليهود والنصارى حرموا انواعا من بهيمه الانعام كما سبق منها البهيره و الزايبه والوصيله وهي انواع من الانعام سموها باسماء لها معانيها الخاصة ويحرمونها للاصنام وقد نهى الله المؤمنين عن ذلك يعني تحريم ما احل الله هو منهي عنه وعندنا في شريعتنا يعتبر من الافتراء على الله الكذب قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم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 قل ارئيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل آه الله اذن لكم أم على الله تفترون ودلت هذه النصوص على أن تحريم ما اباحه الله عز وجل والعكس كذلك اباحه ما حرمه الله عز وجل إنما يكون من القول على الله بلا علم لأن الحكم لله عز وجل وحده إن الحكم الا لله يعني ما الحكم إلا لله سواء كان حكما شرعيا أو حكما قدريا حينئذ صار محصولا في بالشرع وجاء في حديث علي وسياتي بحثه قول صلى الله عليه وسلم أليس يعني النصارى يحرمون ما حل الله وتحرمونه ويحلون ما حرم الله وتحلونه وقال بلا قال تلك عبادتهم حينئذ صار عباده لهم لأن هذا النوع يعتبر من الشرك في في الطاعه اذا مثلا 35 تعبد بتحريم الحلال اي تعبد بما لم يشرعه الله عز وجل وهو تحريم الحلال حينئذ نكون قد تعبد وتقرب الى الله تعالى بمعصيته لا بطاعته وكذلك تعبد بشرع لم ياذن الله تعالى به كما انهم تعبدوا بالشرك سادسة 36 التعبد بكشف العورات كقوله تعالى مبينا ذلك وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها اباءنا والله أمرنا بها تعبد يعني التقرب إلى الله تعالى بكشف العورات العورات معلومه جمع عوره وهي السوء اي انهم يعني من خصال اهل الجاهليه يتقربون الى الله تعالى بكشف العورات يجعلونه طاعه وقربه لله تعالى وذلك فيما نقل إلينا في الطواف وغيره وهذا فعل الاميين من المشركين يبدون عوراتهم امام الناس دينا يتقربون به إلى الله تعالى حال طوافهم بالبيت اذ كانت العرض ان لا يطوفون بالبيت في ثيابهم التي هي عليهم بحجه أن هذه الثياب قد عصوا الله تعالى فيها فلا يتلبسون بطواف وعليهم ثياب نجسه فجعلوا هذه النجاسه المعنويه نجاسه حسيه مانعه لهم من صحة الطواف حين يد تركوا هذه الثياب لاجل المعاصي وكان لا يدخل أحدهم الحرم يريد الطواف حتى يخلع ثيابه تلك فان وجد احدا يعيره ثوبا لبسه وإلا دخل وطاف بالبيت عريانا لا فرق في ذلك بين النساء والرجال قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه كما سياتي كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانه وتقول من يعينني تطوافا يعني ما تطوف به من الثياب تجعله على فرجها وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا احله اختم مثل القعب اباد ظله كان حمى خيبر تمله عيناءن سواء عندهم الرجال والنساء يدل المصنف رحمه الله تعالى على ذلك بقوله تعالى واذا فعلوا فاحشه قالوا وجدنا عليها اباءنا والله امرنا بها قال ابن كثير رحمه الله تعالى قال مجاهد كان المسلكون يطوفون بالبيت عراتا يقولون نطوف كما ولدتنا امهاتنا فتضع المرأة على قبلها النسعه أو الشيء اليسير الذي يكون كالخيوط ونحوها ونقل عن بعض منها تضع يدها وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا احله فانزل الله تعالى واذا فعلوا فاحشه الايه فسمى كشف العورات فاحشة والفاحشه هي ما يتناهى في القبح قال ابن كثير قلت كانت العرب ما عدا لا يطوفون بالبيت في ثيابهم التي لبسوها يتأولون في ذلك أنهم لا يطوفون في ثياب عصوا الله فيها وكانت قريش وهم الحمس هكذا المشهور عنهم قريش ما ولدت سموا بذلك لأنهم تحمسوا في دينهم اي تشددوا فيه وكانوا يرون التزهد يعني الزهاد يطوفون في ثيابهم ومن اعاره احمس ثوبا طاف فيه اذن قريش كانت تطوه في الثياب التي عليها لأن لهم خصوصيه ومن عداه ان وجد احمسيا يعيره ثوبه اين اذن اخذ هذا الثوب وطاف به وإلا طاف عريانا ومن اعاره احمسي ثوبا طاف فيه ومن معه ثوب جديد طاف فيه ثم يلقيه فلا يتملكه أحد ومن لم يجد ثوبا جديدا ولا أعاره احمسي ثوبا طاف عريانا وربما كانت امراه تطوف عريانه فتجعل على فرجها شيئا ليسره بعض الستر وتقول اليوم إلى آخر البيت السابق واكثر ما كان النساء يطفن عراتا بالليل وكان هذا الأمر شيئا قد ابتدعوه من تلقاء انفسهم واتبعوا فيه اباءهم ويعتقدون أن فعل ابائهم مستند إلى أمر من الله تعالى وشرع فأنكر الله عليهم ذلك فقال وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها فسمى الله تعالى كشف العوره فاحشة وهي ما تناها قبحه بخلاف ما جرى عليه العصرانيون اليوم يسمون كشف العوره مدنا وحضريه ونحو ذلك فقال الله تعالى ردا عليهم قل إن الله لا يأمر بالفحشاء والله أمرنا بها كذبوا وافتروا على الله تعالى إن الله لا يأمر بالفحشام أي هذا الذي تصنعونه فاحشه منكر والله تعالى لا يأمر بمثل ذلك أبدا فلم يشرع الله تعالى لعباده كشف العورات وإنما شرع لهم سترها في كل ملة ودين وهم قد احتجوا بحجتين قالوا ان وجدنا اباءنا قالوا وجدنا عليها ابانا والله امرنا بها صدقوا في الأولى وكذبوا في في الثاني وجدنا اباءنا لا شك انهم مددوا اباءهم على ذلك وصدقوا لكنه ليس بحجه قد مر معنا أن الاقتداء بالاباء والاجداد انما هو من حجج اهل الجاهليه فاحتجوا بحجتين وجدنا عليها اباءنا وصدقوا في ذلك ولذلك الله عز وجل لم يرد عليه وإنما ابطل الثانية الثانيه قولهم الله امرنا بها وكذبوا على الله تعالى في ذلك والله عز وجل يأمر به الفحشاء كما قال تعالى ردا عليهم بقوله قل ان الله لذلك اكده ب بان إن الله لا يأمر بالفحشاء اتقولون على الله ما لا تعلمون أي اتسندون إلى الله من الاقوال ما لا تعلمون صحتها فكيف لكم الى ذلك من من سبيل بأن تسند هذه الاقوال بأن الله تعالى أمر بكشف العورات عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان ابي بكر الصديق بعثه رضي الله تعالى عنه بعثه في الحجة التي امره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجه الوداع يوم النحر في رهط يؤذن في الناس الا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان وهذا مما خالف فيه النبي صلى الله عليه وسلم بل شريعته عليه الصلاه والسلام خالفت اهل الجاهليه فامر بستر العوره او بستر العوره مطلقا في العبادات وفي غيرها قد حرم الله تعالى كشف العورات والنظر اليها قال تعالى يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد عند كل مسجد ففسر المسجد هنا بالصلاه ونحوها والزين هنا تشمل ستر العوره فهي ستر العوره وزياده يا بني ادم خذوا زينتكم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 وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون وقوله خذوا زينتكم عند كل مسجد اي ثيابكم لمواراه عوراتكم عند طواف او صلاه وهذه الايه سبب نزولها ما, ما سبق من كشف العورات عند الطواف وقوله وكلوا واشربوا أي مما طاب لكم وهذه يؤيد المساله السابقه قال الكلبي كان اهل الجاهليه لا ياكلون من الطعام الا قوتا ولا ياكلون الا دسما في ايام حجهم يعظمون بذلك حجههم فقال المسلمون يا رسول الله نحن احق بذلك فانزل الله تعالى الايه السابقة وقوله قل من حرم زينه الله التي أخرج لعباده من الثياب وكل ما يتجمل به وخلقها لنفعهم من الثياب كالقطن والكتان والحيوان كالحرير والصوف والطيبات من الرزق أي المسلذات وقيل المحللات من الماكل والمشارب كلحم الشات وشحمها ولبنها وهذه الايه بما تضمنته من شرح المساله الثانية كذلك هي شارحه للمساله السابقه وقال صلى الله عليه وسلم لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل وهذا نهي والنهي يقتضي التحريم ولا المرأة إلى عورة المرأة وهذا كذلك نهي والنهي يقتضي التحريم ولا يغض الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد لانه قد يؤدي الى في الفاحشة ولا تظل المرأة إلى المراه في الثوب الواحد أخرجه مسلم اذا التعبد بكشف العورات من سنني وخصال أهل الجاهليه التي جاء الشرع بي ببطلانها وتحريمها فحرم الله عز وجل كشف العورات الا عند عند الضروره كطب ونحوه المساله السابعه و 30 التعبد باتخاذ الاحبار والرهبان اربابا من دون الله قال تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الهان واحدا والاحبار هم العلماء عندهم والرهبان هم العباد فاليهود والنصارى من سننهم وطرائقهم انهم يتعبدون لله يعني يتقربون اليه باتخاذ وطاعه واتباع الاحبار والرهبان مطلقا يعني سواء كان في طاعة أو في معصية الله تعالى حيث يحرمون ما أحل الله ويحلون ما, ما حرم الله فيطيعهم هؤلاء اين وقعوا في الشرك الأكبر الذي هو شرك الطاعه ويعتقدون ذلك عبادة لله تعالى وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الايه كما جاء في حديث عدي ابن حاتم حيث قال صلى الله عليه وسلم أليس يعني رهبان الأحبار يحرمون ما أحل الله فتحرمنه يعني تعتقدون وانتم تعلمون انهم قد حللوا ما حرم الله تعتقدون ذلك عنيد وقعتم في الشرك واو العباده ويحلون ما حرم الله فتحلونه قال بلى قال فتلك عبادتهم سماه النبي صلى الله عليه وسلم عباده وهو كذلك وهي عباده مخرجة لهم من من المله فمن وقع في هذا قد أخرج نفسه من من المله وهذا هو شرك الطاعه وهو نوع من انواع الشرك الأكبر بوب له المصنف رحمه الله تعالى شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب كتاب التوحيد بابا ذكر فيه الادله باب من أطاع العلماء والامراء في تحريم ما احل الله أو تحليل ما حرمه فقد اتخذهم اربابا لان الرب هو الذي يشرع فلا حكم الا الا لله عز وجل فمن أطاع مخلوقا ما دون النبي صلى الله عليه وسلم في أي حكم شرعي وهو يعلم أنه لم يشرع فقد اتخذه ربا من دون الله إن الحكم إلا الا لله قال صلى الله عليه وسلم لا طاعه لمخلوق في معصية الخالق هذا الباب باب طويل فيه استثناءات وفيه تفصيل انما ياتي في موضعه في كتاب التوحيد ان شاء الله تعالى كما ذكرنا سابقا المقصود هنا التنبيه في الجملة على أن هذا الامر قد وقع فيه أهل الجاهليه فخالفوا النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحسن أن نقف مع كل مساله نذكر فيها التفصيل لانه يطول به المقام الثامنه والثلاثون والتاسعة والثلاثون فرق بينهما المصنف وجمع بينهما الالوسي في شرح الالحاد في الصفات كقوله تعالى ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون 39 الالحاد في الاسماء من اسماء الله عز وجل فالف الصفات والأسماء لعهد الذهني أو نائبة عن الله من الحاد في صفات لا او الصفات المعهوده لقوله ولكن ظننتم الالحاد في اسماء الله كقولهم يكفرون بالرحمن الالحاد مصدر الحده آل ينحد الحادا اهم باب الافعال ومعناه لغة الميل والعدول عن الشيء الميل والعدول عن عن الشيء ومنه اللحد في القبر لانحرافه لاجهه القبلة عن سمت القبر يعني لكونه في جانبه بخلاف الشق فانه في, في وسطه قال ابن القيم هذا معناه اللغوي له الميل عن الشيء يعني لم يأت به على مراده قال ابن القيم الالحاد هو العدول باسماء الله وصفاته عن الحق الثابت يعني لها والعاصم في الأسماء والصفات انها تمر كما جاء بمعنى انها تقرا ب الفاظها اللغويه وينظر في معانيها اللغوية اين يثبت اللفظ ويثبت له المعنى بمقتضى لغه العرب وينفى عنه عن المعنى واللفظ كل ما يخدش في إثبات ذلك او ذلك الاسم أو تلك الصفة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فيثبت اللفظ على ما هو عليه ويقال الرحمن على عرش السوى نثبت السوى بل يداه مبسوطتان نثبت اليدين ونثبت المعاني المتعلقه بهذا اللفظ التي دلت عليها أو استعملت في لسان العرب وننفي عنها كل تمثيل أو تعطيل أو تكيف ونحو ذلك مما يخل بالمعنى حينئذ نقول قد فعلنا ما امرنا الله عز وجل به فإن اثبتنا اللفظ ونفينا المعنى حينئذ نقول عادلنا بها عن معناها الأصلي فليسن العرى وذلك يعتبر من من الالحاد فليس الالحاد والتكذيب للاسماء والصفات وانما قد يثبت اللفظ وينفى المعنى قد ينفى اللفظ والمعنى معا وقد ينفى اللفظ دون المعنى أو المعنى دون اللفظ وكل هذه الانواع تكون الحادا في, في الشرع الالحاد هو العدول لاسماء الله وصفاته عن الحق الثابت الحق الثابت لها فيما جاءت به الشريعة قال ابن القيم في النونيه اسماءه مدح كلها مشتقات قد حملت لمعاني إياك والالحاد فيها انه كفر معاد الله من كفراني وحقيقه الالحاد فيها الميل بالاشراك والتعطيل والنكران فالملحدون اذا ثلاث طوائف فعليهم غضب من الرحمن اسماءه أوصاف مدح فكل اسم لله عز وجل متضمن لوصف دل عليه اللفظ ولذلك هي اعلام واوصاف اعلام من حيث دلالتها على الذات واوصاف من حيث تضمنها لمعان قد دلت عليها تلك الالفاظ ولذلك الخلاف الذي يقع بين النحاتين دون اهل السنه والجماعه باب المعتقد هل اسماء الله تعالى اعلام ام لا هل ينعته بها أم لا ثم خلاف عند النحاه والصحيح ان ينعته بها ليست كاعلام المخلوقين لماذا لان اعلام المخلوقين اسماء جامده لا تدل على على معنى واما اعلام رب جل وعلا فهي مشتقه واذا كانت مشتقة حينئذ كل مشتق يدل على معنى دل عليه ذلك اللفظ فضارب مثلا هذا مشتق دل على ايقاع الضرب منسوبا الى ذاته ضارب مضروب دل على ذات وقع عليها الحدث اعلام الرب دلوا على هي اعلام دالته على الذات وهي متضمنه لمعان ومرجع هذا هذه المعاني هو لسان العرب لسان العرب هو الذي يثبت تلك المعاني المدلوله لتلك الالفاظ اسماؤه اوصاف مدح له جل وعلا كلها مشتقة لا نزاع في ذلك بين اهل السنه والجماعه وانما وقع نزاع عند بعض المتأخرين ونسب لسيبويه وابطله ابن قيم هل لفظ الجلال الله مشتق ام لا والحق الذي عليه الجماهير انه مشتق بمعنى انه دال على معنى وما هو هذا المعنى الألوهية لانه وصف لله عز وجل الله اصره الاله والاله فعال بمعنى بمعنى مفعول اذا مالوه وهو المعبود المطاع اذا الله نقول هذا علم للرب جل وعلا نثبت اللفظ وقد دل على معنى وهو الالوهيه وهذا مضطرد مع سائر الاسماء كلها مشتقات قد حملت لمعاني إذا تقرر ذلك حينئذ ما يبطل المعاني أو يبطل الالفاظ نقول هذا مرفوض ولذلك قال اياك, إياك من صيغ التحذير وهي صيغه من صيغ التحريم عند اصولي اياك والانحاده فيها انه كفر هذا هو أن ان من انحدر في أسماء الله عز وجل فقد كفر لماذا لانه قد كذب ما اثبته الله عز وجل لنفسه فكل وصف جاء في الكتاب والسنه إذا نفاه اما من جهه اللفظ أو من جهة المعنى فالاصل فيه أنه كفر وليس بمعصيه دون دون كفر وانما التمس بعض اهل العلم لمن أول الصفات وحرفها لمعاني قد دل عليها ذلك اللفظ في لسان العرب وليست هي المعاني الشهيرة التي تثبت للرب جل وعلا كالقدر او اليد التي نفاها الاشاعره وجعلوا المعنى المراد به هو القدره حينئذ يستعمل لفظ اليد في في لكنه ليس هو المعنى المراد هنا حينئذ قالوا هذه شبهة قد تعلق بي دليل يرون انه دليل فإذا كان ثم شبهه حين يد انتفى عنهم عنهم التكفير واذا الاصل من فسر اليد بالقدر أنه كافر مرتد عن الإسلام لماذا لأن ظاهر اليد هو اليد المعهوده فاذا حرفها او فسره بالقدره الاصل انه كافر مرتد عن الإسلام ولكن قالوا بأن ثم شبهه قد وقعت لبعض الاشاعره ونحوهم وجعلت تلك الشبهه رافعه لحكم التكفير لهم ولكن هذا فيما يمكن فيه التاوين وامما ما لا يمكن فيه التاوير كالرؤيه هذا لا يقبل فيه تحريف بالتا بل كل من حرف بل كل من نفى رؤيه الرب جل وعلا في الجنه فهو كافر مرتد عن الاسلام ولا يعذر به بشبهه ونحوه كذلك من أنكر العلو العلو الذاتي وادعى بان الله تعالى في كل مكان فهو كافر مرتد عن الاسلام ولا يعذر بشبهه بالتا لأن الأدلة قائمه من جهه الكتاب من جهه السنه الادله النقلية وكذلك الأدلة العقلية وكذلك دليل الفطرة كلها تدل على أن الله عز وجل في العلو بذاته فاذا نفى ذلك حنيذ قد رد كل هذه الانواع الثلاث قد اوصل ابن قيم تلك الأدلة إلى الف دليل كما قال ذلك في بعض كتبي حنيذ نقول هذا يعتبر مكذبا للكتاب والسنه ومثله قد يلحق به والعلم عند الله من فسر الاستواء بالسيلاء لان ثم فرقا بين السواء والسوله فإذا اثبت اللفظ وجاء بمعنى نقول هذا المعنى هل دل عليه لسان العرب الاستعمال فان كان ثم ما يسند إليه ويصح الاستناد اليه حينئذ قد يقال بأن الشبهة قد قامت كاليد في, في القدرة وأما إذا لم يكن ثما السند لغوي صحيح ثابت حينئذ لا يقبل العذر في ذلك البت إياك والالحاده فيها يعني في أسماء الله عز وجل بان تنفيها تكذب بها أو تثبتها ولكن تحرف المعاني كل ذلك يكون من من الالحاد والعصر فيه أنه كفر ورده عن عن الاسلام معاذ الله من كفراني وحقيقة الالحاد فيها الميل بالاشراك والتعطيل والنكران هذه متقاربه وبحث على جهه التوصي قد ياتي شيء هنا ولكن في باب المعتقد يذكر على جهتي التفصيل فالملحدون اذا ثلاث طوائف يعني المشركون والمعطلون والمنكرون فعليهم غضب من الرحمن عليهم غضب من الرحمن قال الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى ولله الاسماء الحسنى يعني البالغة في الحسن غايتها الأسماء جمع اسم عنيد هو جمع وجاءت النصوص أن منها 99 اسما من احصاها دخل الجنه وليست محصوره في هذا العدد على الصحيح عند أهل العلم ولذلك قال لله الأسماء هو جمع والجمع يعتبر من من صيغ العموم فلا منتهى فلا منتهى لاسماءه جل وعلا هنا قال لله الأسماء عنيدن الاسم هل هو عين مسمى ام غيره نقول كما قال ابن الجارين رحمه الله تعالى نقول كما قال الله تعالى لله الأسماء الحسن فادعوه بها وذر الذين يلحدون في اسمائه ذروا الذين يلحدون في اسمائه ده تهديد سيرزون ما كانوا يعملون دل على شناعة هذا الفعل وانه في غايه البشاعه حيث بين الله عز وجل ان هؤلاء سيرزون ما كانوا يعملوه وأطلق الجزاء قوله فادعوه بها اما من الدعوه بمعنى التسمية كقولهم دعوته زيدا أو بزيد اي سميته او الدعاء بمعنى النداء كقولهم دعوت زيدا اي ناديته فادعوه بها اي سموه بها فادعوه بها اي قولوا يا الله يا رحمان يا كريم ونحمد ذلك والمعنى يشمل الامرين او اللفظ يشمل الأمرين وقوله وذر الذين يلحدون في اسماء اي يميلون وينحرفون, وينحرفون فيها عن الحق إلى الباطل لأن هذا هو معنى الالحاد في لسان العرب يقال الحدا إذا مال عن القصد والاستقامة والالحاد انواع وذكر المصنفون دليلا على نوع واحد وهو في الاول الالحاد في الصفات وذكر دليلا على الالحاد في الأسماء الاسماء الصفات فهو قوله تعالى ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وهذا لنوع واحد كما ذكرنا وهو الالحاد الذي يرافق التكذيب بها بمعنى ردها اما من جهه اللفظ والمعنى أو من جهه المعنى فحسم قال تعالى ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون ظاهر الايه انهم انكروا عموما صفة العلم أن الله لا يعلم هذا نفي وهنا النفي مسند إلى المبتدا أو اسم ان وهو الله عز وجل لا يعلم يعني الله عز وجل كثيرا مما تعملون فاستدل المصنف بهذه الايه على الحاد أهل الجاهليه في الصفات لأن العلم صفه من صفات الرب جل وعلا ونثبته على ماهيه عليه مطلقه عامة دون تخصيص يعني لا نقول انه يعلم الكليات دون الجزئيات ولا يعلم الظاهر دون الباطن لذلك بل نقول هي مطلقه عامه والله بكل شيء محيط قيل كان الكفار يقولون إن الله لا يعلم ما في انفسنا ولكن يعلم ما نظهر دون ما نسر فوصلوا في بالعلم بمعنى انهم اثبتوا ان الله تعالى يعلم شيئا ولا يعلم شيئا آخر يعلم ما نظهر دون ما نسر فالاسرار الذي يخفى على الناس قالوا لا يعلمه الله عز وجل وامما ما نظهره ونبديه بالسانتنا وافعالنا هذا يعلمه الله عز وجل اذا لم ينكر صفه العلم وانما انكروا الاحاطه والعموم قال قتاده الظن هنا بمعنى العلم ولكن ظننتم بمعنى العلم يقيل وقال الشوكاني رحمه الله تعالى في فتح القدير أريد بالظن معنى مجازيا يعم معناه الحقيقي وما هو فوقه من العلم اذا ولكن ظننتم أن الله لا يعلم هذا الظن هل هو علم أم أنه باعتبار معناه الاصلي وهو ادراك الأمرين مع ادراك الراجح أو أنه قريب من العلم سوكان رحمه الله تعالى يرى انه قريب من من معنى العلم يعني هو فوق الظني قريب من العلم وعلى كل هذا اوذا فالحكم مرتب عليه حكمه مرتبا من علم وايقن بأن الله لا يعلم كثيرا مما يعملون حينئذ نقول الحكم يتعلق من ظن ذلك فالحكم واحد فلا يختلف باختلاف معنى معنى الظن قال ابن كثير رحمه الله تعالى وقوله تعالى وما كنتم تستترون اي يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم أي تقول لهم الاعضاء والجلود حين ينوونها يعني يوم القيامه لما تتكلم وينطق الله عز وجل يلومونها على الشهاده عليهم ما كنتم تكتمون من الذي كنتم تفعلونه بل كنتم تجاهرون الله تعالى بالكفر والمعاصي ولا تبالون منه في زعمكم لانكم كنتم هذا محل الشاهد لانكم كنتم لا تعتقدون أنه يعلم جميع افعالكم لا تعتقدون أنه يعلم جميع افعالكم ولهذا قال تعالى ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم أي هذا الظن الفاسد وهو اعتقادكم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون هو الذي أتلفكم وارداكم عند ربكم فاصبحتم من الخاسرين أي في مواقف القيامة خسرتم أنفسكم واهليكم وروى الامام احمد رحمه الله تعالى في المسند وغيره عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنت مسترا بالساري الكعبه الساري الكعبة فجاء ثلاثه نفر قرشي وختناه ثقفيان او ثقافي وختناه قرشيا يعني ثلاثه نفر هذا المراد كثير شحم بطونهم قليل فقه قلوبهم فتكلموا بكلام لم اسمعه لم يسمعهم رضي الله تعالى عنه وهو مستتر بي السالي الكعبه فقال أحدهم يعني الكلام الأول لم يسمعه وسمع الكلام الاخر فقال احدهم تروننا أن الله يسمع كلامنا هذا فقال الآخر إن إذا رفعنا أصواتنا سمعه وإذا لم نرفعه لم يسمعه إذا فصلوا في صفه العلم وقال الآخر ان سمع منه شيئا سمعه كله إن سمع شيئا وهو الظاهر سمعه كله اذا اختلفوا فمنهم من قال بانه لا يسمع ومن من قال نفصل ومنهم من المزم الخصم بانه اذا سمع الظاهر سمع الباطن قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فانزل الله عز وجل قوله وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم إلى قوله من الخاسرين واستدل المصنف على الحاده في الأسماء بقوله تعالى وهم يكفرون بالرحمن وهم أي الكفار يكفرون بالرحمن اهو جزء ايه وهذا تكذيب وانكار وهم يكفرون بالرحمن من سوره الرعد جزء ايه وهذا تكذيب وانكار لاسم من أسماء الله تعالى وهو الرحمن فاذا أنكر اسما واحدا أو انكر مدلول اسم اين اذا جاء النص وليس تكفير من انكر الاسماء لانه كافر حكم اجتهادي وليس تكفير من انكر الصفات حكم اجتهادي بل هو منصوص في في القران وهم يكفرون الله عز وجل وهم يكفرون بي بالرحمن قال قتاده وابن جرير الايه مدنيه نزلت في صلح الحديبية وذلك أن سهيل بن عمرو لما جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم واتفقوا على أن يكتب الصلح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله تعالى عنه أكتب بسم الله الرحمن الرحيم امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يكتب البسملة وفيها ثلاثه اسماء وهي الله والرحمن والرحيم ثلاثه اسماء الله وهو الاسم اعظم عند الجمهور والرحمن الرحيم فذلك هما اسمان قالوا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكتابه البسمله قالوا لا نعرف الرحمن الا صاحب اليمامه يعني به مسيدمته الكذاب يعني سمى نفسه الرحمن قال لا نعرف الرحمن الا هذا الرجل اكتب كما كنت تكتب باسمك اللهم ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم اول ما يكتب بسمك اللهم حتى نزلت البسمله فذا معنى قوله قوله جل وعلا وهم يكفرون بالرحمن وهم يكفرون بالرحمن يعني انكروا ان يسمى الله عز وجل بالرحمن ثم اشركوا بماذا بان جعلوا هذا الاسم الخاص بالله عز وجل جعلوه لمخلوق فكل من سمى مخلوقا باسم خاص بالخاص يعني لم يسمى به الا الله عز وجل كلفظ الجلاله الله والرحمن أما الرحيم فهذا الوصف لا اللفظ مشترك جاء زيد الرحيم والنبي صلى الله عليه وسلم رحيم بالخلق والله عز وجل رحيم اما الرحمن فهذا مشترك لا اشكال فيه واما الرحمن فهو خاص بالرب جل وعلا تسميه مخلوق باسم خاص بالله عز وجل نوع من انواع الشرك الأسماء والصفات قال البغوي رحمه الله تعالى والمعروف ان الايه مكيه لان فيما سبق في قول قتاده بن الجريت انها مدنيه قال البغوي والمعروف أن الآية مكية وسبب نزولها أن ابا جهل كني سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الحجر يدعو يا الله يا رحمان فرجع الى المشركين فقال إن محمدا يدعو الى هين يعني الها يسمى الله والها يسمى الرحمن يعني اذا ناديت رجلا من الناس يا محمد يا ابي ايمن ناديت اثنين اذا كان الاسم هو كنيته الله علم على الرب جل وعلا والرحمن علم على الرب جل وعلا والكريم والعليم ونحو ذلك هذه كلها اسماء وانت عددت فهي لمسمى واحد وتعدد الاسماء لا يقتضي ويستلزم تعدد المسميات فحينئذ المسمى وهو الله عز وجل واحد وله أسماء والعرب من عادتها أنه اذا عظم الشيء كثرت اسمائه كثرت اسمائه والله عز وجل وللله المثل الاعلى عظيم في ذاته وفي صفاته فلذلك كثرت اسماءه لا تعد ولا ولا تحصى ان محمدا يدعو الهين يدعو الله ويدعو اله آخر يسمى الرحمن ولا نعرف الرحمن الا رحمان اليمامه فنزلت هذه الايه وهم يكفرون بالرحمن ونزل قوله تعالى قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن أيما ما فله الأسماء الحسنى اين تعدد الأسماء ولذلك وقع بعض المخالفين من هذه الأمة الى أن تعدد الأسماء متعذر محال في حق الناعز لانه يستلزم تعدد المسمى هذا فهمه كفهم أبي جهل اشترك في في الوصف فهمه كفاهم ابي جهل والا العقل لا يمنع بان يكون الشيء الواحد له اسماء عده ولذلك قد يكن الرجل الواحد بعده كنا وله اسم واحد بل قد يتعدد اسمه كذلك عند عند الناس اذا نزل قوله تعالى قد قول ادعوا الله أو ادعوا الرحمن ايما تدعو فله الأسماء الحسنى والانحاد انواع كما قال ابن قيم رحمه الله تعالى والالحاد في أسماء الله وصفاته انواع ونمرها ولا, ولا نقف معها احدها ان يسمى الاصنام بها كتسميه لات من الاله والعز من من العزيز ونحوه يعني اشتقوا من أسماء الله عز وجل اسماء لاصنامهم اشتقوا من أسماء الله عز وجل اسماء لاصنام ان يسمى الاصنام بها كتسميه الات من الاله والعز من العزيز ومن الثاني تسميته سبحانه بما لا يليق بجلاله كتسميه النصارى له ابل وتسميه الفلاسفه له موجبا أو عله فاعل بمعنى أن يسمى الله عز وجل بما لم يسمي به نفسه ولذلك القاعده في باب الاسماء والصفات انها انها ها توقيفيه بمعنى انها موقوفه على, على السماع فما جاء به النص سمي الله عز وجل به فما لم يسمي الله عز وجل به نفسه ولا رسوله صلى الله عليه وسلم عينا اذا يمتنع ان يسمى الله عز وجل بذلك الاسم المخترع ويرد على على صاحبه الثالث وصفه بما يتعالى ويتقدس عنه من من النقائص كقول اخبث اليهود إن الله فقير تعالى الله وقولهم يد الله مغلوله وصفه بالنقائص الرابع تعطيل الأسماء الحسنى عن معانيها وجحد حقائقها تعطيل الاسماء الحسنى عن معانيها يعني هي الفاظ مجرده ومن هنا جاء وصف المفوضه بالتفويض لانهم يثبتون الالفاظ ويكلون المعاني إلى الله عز وجل والى رسول صلى الله عليه وسلم وجحد حقائقها بأن تصرف الالفاظ إلى معان ثم يدعى بأن هذه المعاني لا حقائق لها ولذلك نقول على جهه الايجاز ان القاعده عند أهل السنه والجماعه أن الصفات قدر زائد على الذات قدر زائد على على الذات بمعنى اننا لا نفسر الصفه بالذات فنقول الله عز وجل يسمع بصفه سمع هي زائده على الذات ولذلك ترد المعتزله ومن نحا نحوه قد يثبتون الالفاظ الله سميع ويسمع لكن بذاته فرق بين من يثبت اللفظ ومعناه وحقيقته وبين من يثبت اللفظ والمعنى وينفي الحقيقة فرق بين ان نقول يسمع بذاته يسمع بصفة سمع زائدة على الذات الثاني هو الحق والأول باطل لماذا لانه نفى الحقيقة بمعنى أن صفه السمع ليس لها وجود إذا كان الأسماء والصفات ترد إلى الذات اي لم يثبت الا للذات ثم هذه الذات لها أوصاف من حيث هي ذات وهذا باطل بدنا نقول الله عز وجل يسمع بصفه سمع زائدة على الذات ليست هي عين الذات ولا نقول يسمع بذاته كذلك يبصر ويعلم وغير ذلك من الاصفات اذا تعطيل الأسماء الحسنى عن معانيها بان يصرف اللفظ عن معناه الذي وضع له بلسان العرب وجحد حقائقها باعن قد يثبت المعنى اللغ معنى اللغوي لكن لا يجعل له حقيقة لا يجعل له حقيقه كقول من يقول من الجهميه والكلام لابن القيم رحمه الله تعالى انها الفاظ مجردة لا تتضمن صفات ولا معاني الفاظ مجرده لا تدل على صفات ولا معاني فيطلقون عليه اسم السميع الله سميع وافق في اطلاق اللفظ يعني امن باللفظ ولم يؤمن به بالمعنى فهذا لم يلحد في اللفظ ولكنه الحد في في المعنى وفي الحقيقه فيطلقون عليه اسم السميع والبصير الحي ويقولون لا سمع له سميع لا سمع له كيف يث... كيف يثبت اللفظ ينفى الاسم معنى كلامهم أنه سميع ولا سمع له يعني ليس له سمع زائد على الذات وانما هو سميع بذاته وهذا باطل لا سمع له ولا بصر ولا حياه ونحو ذلك اذا اثبتوا الالفاظ وجردوها عن حقائقها هذا باطل النوع الخامس من الالحان تشبيه صفاته بصفات خلقه تعالى الله عن قول الملحدين علوا كبيرا يقول بقيم فجمعهم الالحاد وتفرقت بهم طرقه اشتركت هذه الانواع الخمس بل الطوائف كلها المنحرفه خارج عن منهاج اهل السنه والجماعه وغيرهم ارتموا فيه في الالحاد وااختلفت ها الطرق اختلفت الطرق وهذه الانواع كلها واقعة في الجاهلية والايات فيها كثيرة جدا وبسطها هي وقامهه وقد خالفهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الخصره ووصف الله تعالى بما وصف به نفسه وسماه بما سما به نفسه من غير الحاد فيها ولا تعطيل ولا تكهيف ولا تمثيل بل اثبت اللظى الذي جاء به الكتاب والمعنى على ما يليق بجلاله بمعنى أننا نثبت اللفظ والمعنى ثم مطلق المعنى تبه مطلق المعنى هذا قدر كل يعني مشترك بين الخالق والمخلوق ويتميز وينفصل كل منهما عن الآخر باضافته فمطلق العلم لو له في الخارج لكن اذا قيل علم الله وعلم زيد إن انفصل كل منهما عن عن الاخر ان نثبت اللفظه ونثبت المعنى ولا نسوي في المعنى بين المخلوق والخالق فلا نقول له سمع كسمع البشر ولا بصر كبصر البشر لا إنما نثبت له السمع ثم نقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هذه قاعده عامه في فهم النصوص ودع الله تعالى باسماءه ولله الأسماء الحسنى بدعه بها أي ايسموه بها أو نادوه بها يا الله يا رحمان وكان يغير الاسماء اجلالا لاسماءه تعالى كما غير اسم ابي الحكم الى ابي شريح لالا يفهم منه انه اسم الله الحكم وقال صلى الله عليه وسلم ان اخنع اي اذل واوضع واحقر اسم عند الله إن اخنع اسم عند الله رجل تسمى مالك الاملاك إلى آخر ما ذكره وبوب له شيخ الاسلام التيمي محمد بن عبد رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد الاربعون التعطيل كقول ال فرعون وهنا لم يذكر النص لوضوحه التعطيل أي تعطيل الله تعالى عما يجب له تعطيل الله تعالى عما يجب له هذا من خصاله اهل الجاهليه والتعطيل لغه الاخلاء والترك وبئر معطله أي متروكه ويقال جيد عطل أي خال من الزينه عنق يعني جيد عنق عطل اي خال من الزينه والتعطيل اقسام ثلاثة كما ذكره ابن قيم رحمه الله تعالى الأول تعطيل المصنوع عن صانعه تعطيل المصنوع عن صانعه لانه قال هذا العالم لا خالق له وهؤلاء البشر لا خالق لهم الا عناء النفع الصانع الثاني تعطيل الفلاسفه الاول تعطيل المصنوع عن صانعه كتعطيل الفلاسفه الذين زعموا قدم هذه المخلوقات وانها تتصرف بطبيعتها الثاني تعطيل الصانع عن كماله المقدس وهذا مر فيما بما مضى بتعطيل أسمائه وصفاته كتعطيل الجهميه باشباههم من المعتزله وغيرهم الثالث تعطيل حق معاملته بترك عبادته أو عباده غيره معه هذه ثلاثه انواع للتعطيل إما تعطيل الصانع عن مصنوعه عن صانعه بان ينفي خالق هذا الكون أو تعطيله عن كماله أو تعطيل حقه يعني بان يصرف العباده لغيره جل وعلا وقول المصنف كقول ال فرعون حكاه الله عنه أنه قال وما رب العالمين يعني ليس لهذا الكون رب العالمين ولذلك جاء بما استفاميه يعني به ما حكاه الله عنه أنه قال وما رب العالمين فالدعاء انكار الله وانه اله قومي حيث قال يا ايها الملى ما علمتم لكم من اله غيري وهذا في ظاهره والا في مستقر نفسه وهو مقر به وجود الخالق جل وعلا كما قال سبحانه وجحدوا بها واستقنتها امهسهم ظلما وعلوه وجحدوا بها ايداه الا الله واستقنتها امهسهم ظلما وعلوه وهو مذهب الدهريه انكار الخالق لهذا الكون ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر وهذا هو النوع الأول من انواع التعطيل الذي عناه يصنفونه تعطيل الرب جل وعلا كقول ال فرعون يعني انكار أن يكون للعالم صانع كما قال فرعون لقومه ما علمتم لكم من اله غيره وصانع ذكرها ابن قيم وغيره والمراد بها انها من باب الاخبار ليس اسما لله عز وجل لانه لم يرد عندما ورد في القران صنع الله الذي اتقن كل شيء صنع الله اذا هو فعل لله عز وجل فاذا قيل الصانع يكون من باب من باب الاخبار فذا يسمى الله عز وجل بهذا الاسم ومنه قول المجوس من اصلين النور والظلمه فالنور خالق الخير والظلمه خالق الشر والنوع الثالث واقع كما مر معنا أن اهل الجاهليه قد عبدوا من دون الله الهه شتى وكذلك النوع الثاني قول ابن قيم رحمه الله تعالى بمقام بين بيان التعظيم مقارنته بالشرك قال رحمه الله تعالى والتعطيل شر من الشرك بالله يعني ايهما اعظم جرما المعطل أم المشرك المعطل قد ينتسب للاسلام والمشرك اسمه يخرج عن عن الإسلام قال رحمه الله تعالى والتعطيل شر من الشرك فإن المعطل جاحد للذات او لكمالها اما ان يجحد الذات واما أن يجحد كمال كمال الذات وهو جحد لحقيقه الالهيه إذا جحد الذات من المعبود لا معبود وإذا جحد كمال الذات تعبد من انما تتعلق النفوس بماذا بمن هو اكمل في في الصفات فان ذاتا لا تسمع ولا تبصر يعني من نفى الصفات فان ذاتا لا تسمع ولا تبصر ولا تغضب ولا ترضى ولا تفعل شيئا وليس الداخل العالم ولا خارجه ولا متصله بالعالم ولا منفصله ولا فوق ولا تحته ولا يمين ولا شمال هو والعدم سواء صحيح هو والعدم سواء لو اله قال لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال اين هو عدم لا فوق ولا تحت لا يمين ولا شمال لا داخل العالم ولا خارجه اما داخل واما خارج فاذا نفي الامرين حينئذ صار عدما اذا هو والعدم سواء والمشرك مقر بالله لكن عبد معه غيره فهو خير من المعطل للذات والصفات اذا المشرك خير من المعطل باعتبار إثبات الذات لأن المشرك يثبت ذاتا لله عز وجل ولذلك الشرك من اسمي تخذ شريكا مع الله عز وجل اذا اثبت وجود الله تعالى ونفى اختصاصه به بالعبوديه اذا اربعون التعطيل كقول قال كقوله ال فرعون او فرعون ما علمت لكم من إله غيره ال فرعون ال هذه لعله زائده كقول فرعون فيما حكاه الله عز وجل عنه ما علمت لكم من إله غيره ونقف على هذا الله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين